وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ يَشَاءُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُم مَّسَافَةً ان فَيَوْمَ لَمْ نَرَ وَاكِدًا عَلَى الله أَرِك إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ أَوْ يُبْقِ عَن نَبِيٍّ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَا أُوتِيتَ ان في ثَمَّتَ عُولَ آيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَجَزَاءُ الْأَسْيَاءِ إِنَّ سَنُيُئِتُكُمْ فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب وَلَمَّا نُصِرَ بَعْدُ الْغُمَيْفَ أُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا سَبِيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ قُوَلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمُصْبِرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ ذَلِكَ كَلِمٌ مِنْ عِنْدِ الْعَلِيمِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى ما